البلد او يحفظ اهل البناد برحله اهل الحديث او يحفظ البناد برحله اهل الحديث او كما قال وهكذا أيضا ما ذكروه في حمز الزيات أن الله يرفع البلاء عن اهل الكوفه بحمزه الزيات كما قال محمد الهذيل اني لا اظن ان الله يرفع عن اهل الكوفه بحمزه الزيات وهكذا ايضا ما تقدم من اشار اليه ان الله يدفع البلاء ويرفع البلاء عن الامه برحله اهل الحديث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 واعتذت على أنبيائها بالتشريد واعتذت على صالحيها بغير ذلك من نوع التعذيب ونسى الله فهذا الغلام كان أبواه صالحين أو كان أبوه صالحاً أعني كان للغلامين هذين كان أبوهما صالحاً فحفظ الله كنزهما الذي هو مدفون تحت ذلك الجدار حفظه الله سبحانه وتعالى لهما بصلاح الوالد قال الله فكان الأُّؤُلَاءَ مَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وهذه به إشارة أن المدينة والقرية بمعنى واحد فإنه قد تقدم استطعم أهل القرية فلم يضيفوهما وهنا قال في المدينة فهذه يدل على أن القرية تُطلَق ويراد بها المدينة وهذا هو المعلوم عندهم أنهم يطلقون القرية ويريدون المدينة فالمدينة والقرية مترادفان فتقدم ذكر القرية وأنهم استضافوا أهل القرية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 أن البيت سيدهب عليك إن لم تصلح فيه كذا وكذا ربما يذهب عليك البيت ويتلف البيت فينشار إليه وينبع على هذا كان ما عندك شيء تصلح به أو تصلح وترجع عليه لأن موسى قال ليش ما أخذت الأجرة صلحت الجذال وما أخذت الأجرة فأصلح وأرجع إلى صاحب البيت وأنك أصلحت به كيت وكيت مما ربما لو لا دمر البيت وانتهى البيت ترجع عليه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 الذي بجانب من أولادك نامون تحته وأنت لا تباني تترك الجدار حتى يقع على أهلك أو يقع عليه فالخضر ما طابت نفسه أنه يترك هذا الجدار الآي للسقوط حتى يسقط ويحصل بسقوط انكشاف الكنز ويحصل ضرع على أولاد, يحصل ضرع على أولاد. وأنت كذلك إذا رأيت الجدار يمين للسقوط وتتركه حتى يسقط على أولاد هذا مجلس هذا حرام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 ودفن ماله رجاء ان يكبر الابوان والدان ما لهما هذا جائز لا مانع والكنز يدفن او الكنز يطلق أو هذا يطلق على المال المدهون وأما إذا أريد به غير المال المدهون فانه يقيد يقال عنده كنز من العلم عنده كنوز الفهوم هذا شيء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 أحسنت مفعول لأجله مفعول له أو أو ما عندك الرحمن نعم حالا باب وضع الموضوع الوصف راحما له سبحانه وتعالى أو يكون مصدرا مؤكدا مصدرا مؤكدا للفعل المتقدم فأراد ربك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 الأول هو الأقرب مفعول لأجله هذا هو الصح الأقوال التي ذكرت في عراب رحمةً من ربه وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة وما ذكر من قتل الغلام وما ذكر من إصلاح الجدار مع أنهم لم يقوموا بالواجب الذي عليهم ما فعلته من أمري وإنما هو بأمر الله ووحي الله سبحانه وتعالى هذه من أدل الأدلة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 لأنه قد قعدوا قاعده على أن الولي أفضل من النبي طيب ما هو دليلكم قالوا دليلنا الخضر دليل الخضر الله علم أشياء وفضل على موسى عليه الصلاة والسلام موسى النبي والخضر ولي فهذا يدل على أن الولي أفضل من النبي مقام النبوة في برزخ هويق الرسول ودون, ودون, ودون النبي أو دون الولي النبي يعني له مقام وفوق الرسول النبي عندهم لكنه دون الولي كما في هذا البيت فويق الرسول ودون الولي وهذا كلام باطل مقام النبوة أفضل من الولي ولا شك في ذلك مقام الرسالة أفضل من مقام النبوة وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ليس كل نبي رسول وإنما كل رسول نبي في مقام الرسالة أكرم ثم يليه النبوة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 فيقال حذفت التاء تخفيفا فقط من باب التخفيف لأن الله فضل قد تكرر فجاز أن يخفف بالحدف لتكراره وإعادته وهذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون فذكره هناك بإثبات التاء وذكره هنا بحدف التاء تخفيفا فقط ومنهم من قال هذا تصطع فعله إصطاعة إصطاعة هكذا بالتاء من طاء من غير التاء وذاك فعله استطاع هذا استطاع وذاك فعله استطاع أي بمعنى أطاقة معنى هم واحد فيكون تصطع هذا من فعل استطاع الذي هو من غير التاء وذاك من استطاع الذي هو أثبتت التاء معه ومعنى هم واحد وهو أطاقة فهذا ذهب إليه بعض أهل العن ومنهم من التمس نقط أخرى في حذف التاء وأن الثقين ناس بالثقين والخفيف ناس بالخفيف فلما كان موسى لا يعلم التأوينات التي تقدمه تقدمت، فجاء الخضر بالفعل لن تستطيع منعي صبر إلى آخر يعني فيما تقدم أنه ذكر له الفعل هذا كرر مرة ثانية تستطيع بالتاء لأنه لم يعلم بعد التأوينات فجاء بالثقيل مع الثقيل فلما خفف الأمر فعلم التأوينات واتضح الأمور وانكشف له الأشياء خفف له بحذب التاء فقال ما لم تستطع فناسب أن يكون الخفيف مع الخفيف لأن التأويلات الضهرت فأتى بهذا الخفيف من غير التاء وهناك التأويلات لم تظهر لموسى لا زال الأمر ثقيل عليه فناسب أن يؤتى باللفظ الثقيل الذي معه التاء تستطيع هذا مجرد الالتماس والذي يظهر الله علم أن اللفظ لما تكرر ناسب أن يخفف الأخير بحذب التاء هذا الذي يظهر الله عنه لما تكرر نفض ناسب أن تُحذف التاء في آخر ذكره لما ذكر في الأخير في آخر شيء بعد التكراره ناسب أن تُحذف التاء وهذا القول استحسنه بعضهم وأنه قال ما ألطف قول شهاب بعد أن ذكر قول الذي تقدمه الشهاب أنه حُلفت التاء لأجل تكرار اللفض فناسب في الأخير قال ما ألطف قوله وأنه فيه يقال زهرة لا تحتمل الفرق ما ألطف قول الشهاب وفي مثله يقال زهرة لا تحتمل الفرق كأنه يؤيد هذا القول وأنه قول جيد ومن ينبغي أن يوخل بغيره والزهرة ما تحتمل الفرق من يفرق زهرة روح تنتهي فقول من هذا الباب كأنه هذا هو القول الصواب ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول هذا معنى كلامه والله أعلم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 سيتأثر الناس يكون المارة يمرون تحت جدار آية للصغوط ويتفرج عليه من يجب عليه إصلاحه يتفرج عليه ويتركه حتى يسقط ربما على الناس هذا ما يجوز والخضر ما طابت نفسه أصلح الجدار بأنه لو حصل لحصل على الغلمان قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان اسمه ما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 تعت هذا الجدار كنز ينتبعان به وهو المال هذا هو المشهور وعن ابن عباس أنه قال كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفنوا عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعبوا عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصبوا عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا وتغبلها بآه وتغلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما أظنه قال هنا عنه وقال الطبران إلى آخر هذا مع الله الآية هذا لا يثبت وإن كان الخلام جميل ولكن كما سمعته ليس هذا المقصود من هذا الكنز أنه لوح من ذهب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 فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطمين بالتنزيل ما لم يأتي دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك وهذا ترجيح الطبري أنه مال من أهب أو فضة هذا هو الكنز وليس فيه مثل هذه الأشياء التي ذكرت والله علم هذا الأثر أن ثبت عن العباس أم لم يثبت هذا يكفي إن شاء الله من إلى القرآن هنا